ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة إليهم قالوا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخونا ونزداد كيل بعير هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخونا كَمِينٌ لَعِيدٌ ذَلِكَ كَمِينٌ